المكتوبات ت أ ل ي ف بديع الزمان سعيد النورسي ترجمه إ ح س ا ن قاسم الصالح ي بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب ا ل أ و ل باسمه سبحانه ومن إ شيء إ ل ا يسبح بحمده جواب مختصر عن أ ر ب ع ة أ س ئ ل ة السؤال ا ل أ و ل هل سيدنا الخضر عليه السلام على قيد ا ل ح ي ا ة ف إ ن كان على قيد ا ل ح ي ا ة فلم ا يعترض على حياته عدد من العلماء ا ل أ ج ل ا ء الجواب إ ن ه على قيد ا ل ح ي ا ة إ ل ا أ ن ل ل ح ي ا ة خمس مراتب وهو في ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة منها ولهذا شك عدد من العلماء في حياته ا ل ط ب ق ة ا ل أ و ل ى من ا ل ح ي ا ة هي حياتنا نحن التي هي م ق ي د ة بكثير من القيود ا ل ط ب ق ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ح ي ا ة هي ط ب ق ة ح ي ا ة سيدنا الخضر وسيدنا إ ل ي ا س عليهما السلام والتي فيها شيء من التحرر من القيود أ ي يمكنهما أ ن يكونا في أ م ا ك ن ك ث ي ر ة في وقت واحد و أ ن ي أ ك ل ا ويشربا متى شاء فهما ليسا مضطرين ومقيدين بضرورات ا ل ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة دائما مثلنا ويروي أ ه ل الكشف والشهود من ا ل أ و ل ي ا ء بالتواتر حوادث و ا ق ع ة عن هذه ا ل ط ب ق ة فهذه الروايات تثبت وجود هذه ا ل ط ب ق ة من ا ل ح ي ا ة وتنورها حتى إ ن في مقامات ا ل و ل ا ي ة مقاما يعبر عنه بمقام الخضر فالولي الذي يبلغ هذا المقام يجالس الخضر عليه السلام ويتلقى عنه الدرس ولكن يظن أ ح ي ا ن ا خطا أ ن صاحب هذا المقام هو ا ل خ ض ر بعينه ا ل ط ب ق ة ا ل ث ا ل ث ة من ا ل ح ي ا ة هي ط ب ق ة ح ي ا ة سيدنا إ د ر ي س وسيدنا عيسى عليهما السلام هذه ا ل ط ب ق ة تكتسب ل ط ا ف ة ن و ر ا ن ي ة بالتجرد من ضرورات ا ل ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة والدخول في ح ي ا ة ش ب ي ه ة بحياه ا ل م ل ا ئ ك ة فهما يوجدان في السماوات بجسميهما الدنيويين الذي هو ب ل ط ا ف ة بدن مثالي و ن و ر ا ن ي ة جسد نجمي والحديث الشريف الوارد أ ن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل في آ خ ر الزمان ويحكم ب ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ح م د ي ة حكمته هي ا ل آ ت ي إ ن ه إ ز ا ء ما تجريه ا ل ف ل س ف ة ا ل ط ب ي ع ي ة من تيار ا ل إ ل ح ا د و إ ن ك ا ر ا ل أ ل و ه ي ة في آ خ ر الزمان تتصفى ا ل ع ي س و ي ة وتتجرد من الخرافات وفي أ ث ن ا ء انقلابها إ ل ى ا ل إ س ل ا م يجرد شخص ا ل ع ي س و ي ة المعنوي سيف الوحي السماوي ويقتل شخص ا ل إ ل ح ا د المعنوي كما أ ن عيسى عليه السلام الذي يمثل الشخص المعنوي ل ل ع ي س و ي ة ي ق ت ل ا ل د ج ا ل ا ل م م ث ل ل ل إ ل ح ا د ف ي ا ل ع ا ل م ب م ع ن ى أ ن ه ي ق ت ل مفهوم إ ن ك ا ر ا ل أ ل و ه ي ة ا ل ط ب ق ة ا ل ر ا ب ع ة م ن ا ل ح ي ا ة ه ي ح ي ا ة ا ل ش ه د ا ء ا لك ا ب ت ة ب ن ص ا ل ق ر آ ن ا لك ر ي م أ ن ل ه م طبقة ح ي ا ة أ ع ل ى و أ س م ى م ن ح ي ا ة ا ل أ م و ا ت ف ي ا ل ق ب و ر ن ع م إ ن الشهداء الذين ضحوا بحياتهم ا ل د ن ي و ي ة في سبيل الحق ينعم عليهم سبحانه وتعالى بكمال كرمه ح ي ا ة ش ب ي ه ة ب ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي و ي ة في عالم البرزخ إ ل ا أ ن ه ا بلا آ ل ا م ولا متاعب ولا هموم حيث لا يعلمون أ ن ه م قد ماتوا بل يعلمون أ ن ه م قد ارتحلوا إ ل ى عالم أ ف ض ل لذا يستمتعون م ت ع ة ت ا م ة ويتنعمون ب س ع ا د ة ك ا م ل ة إ ذ لا يشعرون بما في الموت من أ ل م الفراق عن ا ل أ ح ب ه كما هو لدى ا ل أ م و ا ت ا ل آ خ ر ي ن الذين يعلمون أ ن ه م قد ماتوا رغم أ ن أ ر و ا ح ه م ب ا ق ي ة لذا ف ا ل ل ذ ة و ا ل س ع ا د ة التي يستمتعون بها في عالم البرزخ ق ا ص ر ة عن ا ل ل ذ ة التي يتمتع بها الشهداء وهذا نظير المثال ا ل آ ت ي شخصان ر أ ي ا في المنام أ ن ه م ا قد دخلا قصرا جميلا ك ا ل ج ن ة أ ح د ه م ا يعلم أ ن ما يراه هو رؤيا ف ا ل ل ذ ة التي يحصل عليها تكون ن ا ق ص ة جدا إ ذ يقول في نفسه ستزول هذه ا ل ل ذ ة بمجرد انتباهي من النوم أ م ا ا ل آ خ ر فلا يعتقد أ ن ه في الرؤيا لذا ينال ل ذ ة ح ق ي ق ي ة ويسعد س ع ا د ة ح ق ي ق ي ة وهكذا يتميز كسب الشهداء من حياتهم ا ل ب ر ز خ ي ة عن كسب ا ل أ م و ا ت منها إ ن نيل الشهداء هذا النمط من ا ل ح ي ا ة واعتقادهم أ ن ه م أ ح ي ا ء سابتن ب و ق ا ئ ع و ر و ا ي ا ت غ ي ر م ح د و د ة حتى إ ن إ ج ا ر ة سيدنا ح م ز ة رضي الله عن ه سيد الشهداء لمن استجاره و ل ج أ إ ل ي ه وقضاؤه لحوائجهم ا ل د ن ي و ي ة و ح م ل ا ل آ خ ر ي ن على قضائها و أ م ث ا ل ه ا من حوادث و ا ق ع ة ك ث ي ر ة نورت هذه ا ل ط ب ق ة من ا ل ح ي ا ة و أ ث ب ت ت ه ا حتى انني شخصيا وقعت لي هذه ا ل ح ا د ث ة كان ابن اختي عبيد احد طلابي قد استشهد بقربي بدلا عني في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة الاولى ف ر أ ي ت في المنام رؤيا ص ا د ق ة عندي انني قد دخلت قبره الشبيه بمنزل تحت الارض رغم اني في الاسر على بعد م س ي ر ة ث ل ا ث ة اشهر منه واجهل مكان دفنه و ر أ ي ت ه في ط ب ق ة ح ي ا ة الشهداء وقد كان يعتقد أ ن ن ي ميت وذكر أ ن ه قد بكى علي كثيرا ويعتقد أ ن ه مازال على قيد ا ل ح ي ا ة إ ل ا أ ن ه قد بنى لنفسه منزلا جميلا تحت ا ل أ ر ض حذرا من استيلاء الروس فهذه ا ل ر ؤ ي ة ا ل ج ز ئ ي ة مع بعض الشروط و ا ل أ م ا ر ا ت أ ع ط ت ن ي ق ن ا ع ة ت ا م ة ب د ر ج ة الشهود ل ل ح ق ي ق ة ا ل م ذ ك و ر ة ا ل ط ب ق ة ا ل خ ا م س ة من ا ل ح ي ا ة هي ا ل ح ي ا ة ا ل ر و ح ا ن ي ة ل أ ه ل القبور نعم الموت هو تبديل مكان و إ ط ل ا ق روح وتسريح من ا ل و ظ ي ف ة وليس إ ع د ا م ا ولا عدما ولا فناء فتمثل أ ر و ا ح ا ل أ و ل ي ا ء وظهورهم ل أ ص ح ا ب الكشف بحوادث لا تعد وعلاقات سائر أ ه ل القبور بنا في ا ل ي ق ظ ة والمنام و إ خ ب ا ر ه م إ ي ا ن ا إ خ ب ا ر ا مطابقا للواقع و أ م ث ا ل ه ا من ا ل أ د ل ة ا ل ك ث ي ر ة تنور هذه ا ل ط ب ق ة وتثبتها ولقد أ ث ب ت ت ا ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة والعشرون ا ل خ ا ص ة ببقاء الروح بدلائل ق ا ط ع ة ط ب ق ة ا ل ح ي ا ة هذه إ ث ب السؤال ت تاما ا ا الثاني إ ن ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا و أ م ث ا ل ه ا في ا ل ق ر آ ن الحكيم تعد الموت مخلوقا ك ا ل ح ي ا ة وتعتبره ن ع م ة إ ل ه ي ة ولكن الملاحظ ة أ ن الموت ح ل ا ل وعدم وتفسخ وانطفاء لنور ا ل ح ي ا ة وهادم اللذات فكيف يكون مخلوقا وكيف يكون ن ع م ة الجواب لقد ذكرنا في ختام الجواب عن السؤال ا ل أ و ل أ ن الموت في حقيقته تسريح و إ ن ه ا ء ل و ظ ي ف ة ا ل ح ي ا ة الدنيا وهو تبديل مكان وتحويل وجود وهو د ع و ة إ ل ى ا ل ح ي ا ة ا ل ب ا ق ي ة ا ل خ ا ل د ة و م ق د م ة لها اذ كما أ ن مجيء ا ل ح ي ا ة إ ل ى الدنيا هو بخلق وبتقدير إ ل ه ي كذلك ذهابها من الدنيا هو أ ي ض ا بخلق وتقدير و ح ك م ة وتدبير إ ل ه ي ل أ ن موت أ ب س ط ا ل أ ح ي ا ء وهو النبات يظهر لنا نظاما دقيقا و إ ب د ا ع ا للخلق ما هو أ ع ظ م من ا ل ح ي ا ة نفسها و أ ن ظ م منها فموت ا ل أ ث م ا ر والبذور والحبوب الذي يبدو ظاهرا تفسخا وتحللا هو في ا ل ح ق ي ق ة ع ب ا ر ة عن عجن لتفاعلات ك ي م ا و ي ة م ت س ل س ل ة في غ ا ي ة الانتظام وامتزاج لمقادير العناصر في غ ا ي ة ا ل د ق ة والميزان وتركيب وتشكل للذرات بعضها ببعض في غ ا ي ة ا ل ح ك م ة و ا ل ب ص ي ر ة بحيث إ ن هذا الموت الذي لا يرى وفيه هذا النظام الحكيم و ا ل د ق ة ا ل ر ا ئ ع ة هو الذي يظهر بشكل تام من ح ي ا ة ن ا م ي ة ل ل س م ب ل وللنبات الباسق المثمر وهذا يعني أ ن موت ا ل ب ذ ر ة هو م ب د أ ح ي ا ة النبات ا ل ج د ي د ة أ ز ه ا ر ا و أ ث م ا ر ا بل هو ب م ث ا ب ة عين حياته ا ل ج د ي د ة فهذا الموت إ ذ ن مخلوق منتظم ك ا ل ح ي ا ة وكذلك ف إ ن ما يحدث في م ع د ة ا ل إ ن س ا ن من موت لثمرات ح ي ة أ و غذاء حيواني هو في حقيقته ب د ا ي ة و م ن ش أ لصعود ذلك الغذاء في أ ج ز ا ء ا ل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ي ة ا ل ر ا ق ي ة فذلك الموت إ ذ ن مخلوق أ ك ث ر انتظاما من ح ي ا ة تلك ا ل أ غ ذ ي ة فلئن كان موت النبات وهو في أ د ن ى طبقات ا ل ح ي ا ة مخلوقا منتظما ب ح ك م ة فكيف بالموت الذي يصيب ا ل إ ن س ا ن وهو في أ ر ق ى طبقات ا ل ح ي ا ة فلا شك أ ن موته هذا سيثمر ح ي ا ة د ا ئ م ة في عالم البرزخ تماما ك ا ل ب ذ ر ة ا ل م و ض و ع ة تحت التراب والتي تصبح بموتها نباتا رائع الجمال و ا ل ح ك م ة في عالم الهواء أ م ا كيف يكون الموت ن ع م ة فالجواب سنذكر أ ر ب ع ة وجوه فقط من أ و ج ه ا ل ن ع م ة والامتنان ا ل ك ث ي ر ة للموت أ و ل ه ا الموت إ ن ق ا ذ ل ل إ ن س ا ن من أ ع ب ا ء وظائف ا ل ح ي ا ة الدنيا ومن تكاليف ا ل م ع ي ش ة ا ل م ث ق ل ة وهو باب وصال في الوقت نفسه مع ت س ع ة وتسعين من ا ل أ ح ب ة ا ل أ ع ز ا ء في عالم البرزخ فهو إ ذ ا ن ع م ة عظمى ثانيها إ ن ه خروج من قضبان سجن الدنيا المظلم الضيق المضطرب ودخول في ر ع ا ي ة المحبوب الباقي وفي كنف رحمته ا ل و ا س ع ة وهو تنعم ب ح ي ا ة ف س ي ح ة خ ا ل د ة م س ت ن ي ر ة لا يزعجها خوف ولا يكدرها حزن ولا هم ثالثها إ ن ا ل ش ي خ و خ ة و أ م ث ا ل ه ا من ا ل أ س ب ا ب ا ل د ا ع ي ة لجعل ا ل ح ي ا ة ص ع ب ة و م ر ه ق ة تبين مدى كون الموت ن ع م ة تفوق ن ع م ة ا ل ح ي ا ة فلو تصورت أ ن أ ج د ا د ك مع ما هم عليه من أ ح و ا ل م ؤ ل م ة ق ا ب ع و ن أ م ا م ك حاليا مع والديك اللذين بلغا ارذل العمر لفهمت مدى كون ا ل ح ي ا ة ن ق م ة والموت ن ع م ة بل يمكن إ د ر ا ك مدى ا ل ر ح م ة في الموت ومدى ا ل ص ع و ب ة في إ د ا م ة ا ل ح ي ا ة أ ي ض ا ب ا ل ت أ م ل في تلك الحشرات ا ل ج م ي ل ة ا ل ع ا ش ق ة ل ل أ ز ا ه ي ر ا ل ل ط ي ف ة عند اشتداد و ط أ ة البرد القارس في الشتاء عليها رابعها كما أ ن النوم ر ا ح ة ل ل إ ن س ا ن و ر ح م ة ولاسيما للمبتلين والمرضى والجرحى كذلك الموت الذي هو أ خ النوم ر ح م ة و ن ع م ة عظمى للمبتلين ببلايا ي ا ئ س ة قد تدفعهم إ ل ى الانتحار أ م ا أ ه ل الضلال فالموت لهم كالحياه ن ق م ة عظمى وعذاب في عذاب كما أ ث ب ت ن ا ذلك في كلمات م ت ع ب د ة إ ث ب السؤال ت ا قاطعا و ذ ك خارج بحثنا هذا ا ل الثالث أ ي ن جهنم الجواب لا يعلم الغيب إ ل ا الله قال تعالى قل إ ن م ا العلم عند الله وقد جاء في بعض الروايات أ ن جهنم تحت ا ل أ ر ض ف ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة بحركتها ا ل س ن و ي ة تخط د ا ئ ر ة حول ميدان سيكون محشرا في المستقبل كما بينا هذا في مواضع أ خ ر ى أ م ا جهنم تحت ا ل أ ر ض فيعني تحت مدارها السنوي و أ ن ا ل سبب عدم رؤيتها و ا ل إ ح س ا س بها هو لكونها نارا بلا نور و م س ت و ر ة بحجاب ولا جرم أ ن في مدار جولان ا ل أ ر ض تلك ا ل م س ا ف ة ا ل م ه و ل ة كثيرا جدا من المخلوقات وهي لا تشاهد لفقدها النور كما أ ن القمر كلما سحب نوره يفقد وجوده كذلك إ ن كثيرا جدا من المخلوقات و ا ل أ ج ر ا م لكونها م ع ت م ة لا نراها رغم أ ن ه ا أ م ا م أ ب ص ا ر ن ا وجهنم س ن ت ا ن إ ح د ا ه م ا جهنم صغرى و ا ل أ خ ر ى جهنم كبرى والصغرى ب م ث ا ب ة ن و ا ة الكبرى إ ذ ستنقلب إ ل ي ه ا في المستقبل وستكون منزلا من منازلها ومعنى أ ن جهنم الصغرى تحت ا ل أ ر ض أ ن ه ا في مركزها ل أ ن تحت ا ل ك ر ة مركزها ومن المعلوم في علم طبقات ا ل أ ر ض أ ن ا ل ح ر ا ر ة تتزايد د ر ج ة و ا ح د ة على ا ل أ غ ل ب كلما حفر في ا ل أ ر ض ث ل ا ث وثلاثون ة م ت ر ا ً بمعنى أ ن د ر ج ة ا ل ح ر ا ر ة تبلغ في مركز ا ل أ ر ض م ئ ت ي أ ل ف د ر ج ة ل أ ن نصف قطر ا ل أ ر ض أ ك ث ر من س ت ة آ ل ا ف كيلو متر أ ي ناره أ ش د من نار الدنيا ب م ئ ت ي د ر ج ة وهذا يوافق ما ورد في الحديث الشريف وقد أ د ت جهنم الصغرى هذه وظائف ك ث ي ر ة جدا تخص جهنم الكبرى في هذه الدنيا وفي عالم البرزخ ك م اشارت أ إ ل ي ه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ش ر ي ف ة أ م ا في عالم ا ل آ خ ر ة ف س ت ف ر غ ا ل أ ر ض أ ه ل ه ا و تلقي بهم ف ي م ي د ا ن ا ل حشر الذي هو فيما داري س ن ويكما ت س ل مما في جوفها من جهنم صغرى إ ل ى جهنم كبرى ب أ م ر الله جل جلاله ج ل أ م ا ق و ل عدد من أ ئ م ة ا ل م ع ت ز ل ة إن جهنم سوف ت خ ل ق فيما بعد فهو خطاؤن وغباء في الوقت نفسه ناشئ من عدم ب س ا ط ه ا ب س ا ط ا تاما في الوقت الحاضر وعدم انكشافها انكشافا تاما بما يوافق أ ه ل ا ل أ ر ض ثم إ ن ر ؤ ي ة منازل عالم ا ل آ خ ر ة ا ل م س ت و ر ة عنا بستار الغيب ب أ ب ص ا ر ن ا ا ل د ن ي و ي ة و إ ر ا ء ت ه ا ا ل آ خ ر ي ن لا تحصل إ ل ا بتصغير الكون كله أي الدنيا في والآخرة وجعلهما في حكم ولايتين أ و بتكبير عيوننا بحجم النجوم كي نعرف أ م ا ك ن ه ا ونعينها فالمنازل التي تخص عالم ا ل آ خ ر ة لا ترى ب أ ب ص ا ر ن ا ا ل د ن ي و ي ة والعلم عند الله ولكن يفهم من إشارات بعض الروايات ورد التي في الآخرة لها علاقة الصيف من أن جهنم دنيانا يفهم في في فقد مع إشارات شدة حرارة بعض أ ن ه ا من فيح جهنم فجهنم الكبرى إ ذ ن تلك النار ا ل ه ا ئ ل ة لا ترى بعين العقل ا ل خ ا ف ت ة ا ل ص غ ي ر ة ولكن نستطيع أ ن ننظر إ ل ي ه ا بنور اسم الله الحكيم وذلك أ ن جهنم الكبرى ا ل م و ج و د ة تحت المدار السنوي ل ل أ ر ض ك أ ن ه ا قد وكلت جهنم الصغرى ا ل م و ج و د ة في مركز الارض فتؤدي بها بعض وظائفها و أ ن ملك الله القدير ذ بالجلال و ا سعن جدا ف إ ن م ا وجهت ا ل ح ك م ة ا ل إ ل ه ي ة جهنم فهي تستقر هناك و عندها نعم إ ن قديرا ذا جلال و حكيما ذا كمال المالك ل أ م ر كن فيكون الذي ربط القمر ب ا ل أ ر ض ب ح ك م ة ك ا م ل ة وفق نظام كما هو مشاهد وربط ا ل أ ر ض بالشمس ب ع ظ م ة قدرته وفق نظام وسير الشمس مع سياراتها ب ع ظ م ة ربوبيته ا ل ج ل ي ل ة ب س ر ع ة م ق ا ر ب ة ل س ر ع ة ا ل أ ر ض ا ل س ن و ي ة يجريها إ ل ى شمس الشموس بناء على فرد وجعل النجوم ا ل م ت ل أ ل ئ ة كالمصابيح شواهدا و ر ا ن ي ة على ع ظ م ة ربوبيته مظهرا بها ر ب و ب ي ة ج ل ي ل ة وعظمه ق د ر ة ق ا د ر ة لا يستبعد عن كمال ح ك م ة هذا القدير الجليل وعن ع ظ م ة قدرته وسلطان ربوبيته أ ن يجعل جهنم الكبرى في حكم خزان معمل ا ل إ ض ا ء ة ويشعل بها نجوم السماء ا ل ن ا ظ ر ة إ ل ى ا ل آ خ ر ة ويمدها منها ب ا ل ح ر ا ر ة و ا ل ق و ة أن يبعث إ ل ي ه ا النار و ا ل ح ر ا ر ة من جهنم فيرسل إ ل ي ه ا من ا ل ج ن ة التي هي عالم النور نورا وضياء ا وفي الوقت نفسه يجعل من جهنم مسكنا ل أ ه ل العذاب وسجنا لهم وكذا إ ن الفاطر الحكيم الذي يضم ش ج ر ة ع ظ ي م ة ه ا ئ ل ة كالجبل في ب ذ ي ر ة ص غ ي ر ة كالخردل لا يستبعد عن قدرته وعن حكمته أ ن يحفظ جهنم الكبرى في ب ذ ر ة جهنم ا ل ص و ر ة ا ل م س ت ق ر ة في قلب ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة نحصل من هذا أ ن ا ل ج ن ة وجهنم ثمرتان من غصن ش ج ر ة الخلق قد تدلتا إ ل ى ا ل أ ب د وموضع ا ل ث م ر ة في منتهى الغصن و أ ن ه م ا نتيجتان ل س ل س ل ة الكائنات هذه ومحل النتائج يكون في طرفي ا ل س ل س ل ة ا ل س ف ل ي ة منها و ا ل ث ق ي ل ة في ا ل أ س ف ل و ا ل ع ل و ي ة ا ل ن و ر ا ن ي ة منها في ا ل أ ع ل ى و أ ن ه م ا مخزنان لسيل الشؤون ا ل إ ل ه ي ة والمحاصيل ا ل أ ر ض ي ة المعنويه ة الفاسدة ومكان يكون نوع المخزن المحاصيل م ن حسب ا والجيدة في أعلاه وأنهما حوضان للموجودات السيالة في أسفله في ا ل م ت م و ج ة و ا ل ج ا ر ي ة نحو ا ل أ ب د ومحل الحوض يكون في موضع سكون السيل وتجمعه بمعنى أ ن خبثه وقذارته في ا ل أ س ف ل طيباته ونقياته في ا ل أ ع ل ى و أ ن ه م ا موضعان ل ت ج ل اللطف والقهر و ا ل ر ح م ة و ا ل ع ظ م ة وموضع التجلي يكون في أ ي موضع كان ويفتح الرحمن الجميل والقهار الجليل موضع تجليه أ ي ن م ا شاء أ م ا وجود ا ل ج ن ة وجهنم فقد أ ث ب ت إ ث ب ا ت ا قاطعا في ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا م ن ة والعشرين و ا ل ك ل م ة ا ل ت ا س ع ة والعشرين إ ل ا أ ن ن ا نقول هنا إ ن وجود ا ل ث م ر ة قطعي ويقين ك ق ط ع ي ة ويقين وجود الغصن ووجود ا ل ن ت ي ج ة يقين كيقين وجود ا ل س ل س ل ة ووجود المخزن يقين كيقين وجود المحاصيل ووجود الحوض يقين كيقين وجود النهر ووجود موضع التجلي يقين كيقين وجود ا ل ر ح م ة والقهر السؤال الرابع ا ل أ ش ق المجازي للمحبوبات يمكن أ ن ينقلب إ ل ى عشق حقيقي فهل يمكن أ ن ينقلب العشق المجازي للدنيا الذي يحمله أ ك ث ر الناس إ ل ى العشق الحقيقي الجواب نعم إ ذ ا شهد ذلك العاشق المجازي لوجه الدنيا الفاني قبح الزوال و د م ا م ة الفناء على ذلك الوجه ف أ ع ر ب عنه وبحث و ت ح ر عن محبوب باق لا يزول ووفقه الله للنظر إ ل ى وجهي الدنيا الجميلين وهما م ر آ ة ا ل أ س م ا ء الحسنى و م ز ر ع ة ا ل آ خ ر ة انقلب حينئذ العشق المجازي غير المشروع إ ل ى عشق حقيقي ولكن بشرط الا يلتبس عليه دنياه ا ل ز ا ئ ل ة غير ا ل م س ت ق ر ة ا ل م ر ت ب ط ة بحياته بالدنيا ا ل خ ا ر ج ي ة إ ذ لو نسي نفسه نسيان أ ه ل الضلاله و ا ل غ ف ل ة وخاض في غمار آ ف ا ق الدنيا وظن دنياه ا ل خ ا ص ة كالدنيا ا ل ع م و م ي ة فعشقها ف إ ن ه يقع في مستنقع ا ل ط ب ي ع ة ويغرق إ ل ا من أ ن ج ت ه يد ا ل ع ن ا ي ة ن ج ا ة خ ا ر ق ة ل ل ع ا د ة ف ت أ م ل في التمثيل ا ل آ ت ي الذي ينور لك هذه ا ل ح ق ي ق ة هب أ ن ن ا نحن ا ل أ ر ب ع ة دخلنا في غ ر ف ة على جدرانها ا ل أ ر ب ع ة مرايا ك ب ي ر ة كبر الحائط فعندئذ تصبح تلك ا ل غ ر ف ة ا ل ج م ي ل ة خمس غرف إ ح د ا ه ا ح ق ي ق ي ة و ع م و م ي ة و ا ل أ ر ب ع ة ا ل أ خ ر ى م ث ا ل ي ة و خ ص و ص ي ة وكل منا يستطيع أ ن يبدل شكل غرفته ا ل خ ا ص ة وهيئتها ولونها ب و س ا ط ة م ر آ ت ه فلو صبغناها باللون ا ل أ ح م ر ف إ ن ه ا تري ا ل غ ر ف ة حمراء ولو صبغناها باللون ا ل أ خ ض ر ف إ ن ه ا تريها خضراء هكذا يمكننا أ ن نعطي ل ل غ ر ف ة أ و ض ا ع م ت ن و ع ة بالتغيير في ا ل م ر ا ة والتصرف فيها بل نستطيع وضعها في أ و ض ا ع ج م ي ل ة أ و ق ب ي ح ة أ و أ ي شكل نرغب فيه ولكننا لا نستطيع أ ن نغير ونبدل ا ل غ ر ف ة ا ل ع م و م ي ة ا ل خ ا ر ج ة عن ا ل م ر ا ة ب س ه و ل ة ويسر فاحكام الغرفتين ا ل خ ص و ص ي ة و ا ل ع م و م ي ة مختلفتان و إ ن ك ا ن ت و ا ح د ة م ت ح د ة في ا ل ح ق ي ق ة ف أ ن ت بتحريك إ ص ب ع يمكنك تخريب غرفتك بينما لا يمكنك تحريك حجر من تلك ا ل غ ر ف ة ا ل ع م و م ي ة ولو قيد انمو ا ل د ي فهي ا ن مزين ز ل جميل ح ي ا ة ك ل منا مرآة كبيرة واسعة كبيرة ولكل منا دنياه الخاصة من هذه الدنيا العمومية ولكل من الخاصة ا هذه ل عالمه م م م و ولكل ي ة ن ع ا الخاص به إ ل ا أ ن عمود دنيانا ومركزها وبابها حياتنا بل إ ن دنيانا وعالمنا الخاص ص ح ي ف ة وحياتنا قلم تكتب بوساطته كثير من ا ل أ ش ي ا ء التي تنقل إ ل ى ص ح ي ف ة أ ع م ا ل ن ا ف إ ن أ ح ب ب ن ا دنيانا ثم شاهدنا أ ن ه ا ز ا ئ ل ة ث ا ن ي ة لا قرار لها كحياتنا ل أ ن ه ا م ب ن ي ة فوقها وشعرنا بهذا الزوال و أ د ر ك ن ا ه عندئذ تتحول محبتنا نحوها إ ل ى م ح ب ة نقوش ا ل أ س م ا ء الالهيه إ ل ه ي ة ح س ن التي ل ت م ث ا د ن ا ا الخاصة المرآة ن ل الحسنى ومنها ن ت ت ق ا ل م ب محبة ة إلى تجليات ل ا أ م ا ا ء ل ح س م ز ر ع ة م ؤ ق ت ة ل ل آ خ ر ة و ا ل ج ن ة وحولنا أ ح ا س ي س ن ا ا ل ش د ي د ة ومشاعرنا ا ل ق و ي ة نحوها كالحرص والطلب و ا ل م ح ب ة و أ م ث ا ل ه ا إ ل ى نتائج تلك ا ل م ز ر ع ة وثمراتها وسنابلها تلك هي فوائدها ا ل أ خ ر و ي ة ينقلب عندها ذلك العشق المجازي إ ل ى عشق حقيقي وبخلاف هذا نكون ممن قال الله تعالى في حقهم نسوا الله ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م أ و ل ئ ك هم الفاسقون فالذي ينسى نفسه ويغفل عنها ولم يفكر بزوال حياته وحسب دنياه ا ل خ ا ص ة ا ل ف ا ن ي ة ث ا ب ت ة كالدنيا ا ل ع م و م ي ة ناسيا زوال ا ل ح ي ا ة عادا نفسه خالدا فيها فسكن إ ل ي ه ا وتمسك بها بجميع حواسه ومشاعره يغرق فيها وينتهي أ م ر ه فتكون تلك ا ل م ح ب ة وبالا عليه وعذابا أ ل ي م ا ل أ ن ه ا تولد ش ف ق ة و ر ق ة قلب يائس ي أ س اليتيم ف ي ق ا س ا ل أ ل م من أ ح و ا ل ذوي ا ل ح ي ا ة حتى يستشعر أ ل م ا ل ر ق ة والفراق مما يصيب المخلوقات ا ل ج م ي ل ة ا ل م ع ر ض ة لصفعات الزوال والفراق ويجد نفسه مكتوف ا ل أ ي د ي إ ز ا ء ه ا فيتجرع ا ل أ ل م في ي أ س مرير أ م ا الشخص ا ل أ و ل الذي نجا من شباك ا ل غ ف ل ه ف إ ن ه يجد بلسما شافيا إ ذ ا أ شده الم ا ل ش ف ق ة تلك إ ذ يشاهد في موت ذوي ا ل ح ي ا ة وفي زوال من ي ت أ ل م ل أ و ض ا ع ه م بقاء مرايا أ ر و ا ح ه م التي تمثل تجليات د ا ئ م ة ل أ س م ا ء د ا ئ م ة لذات ج ل ي ل مرحلة ب ا ق ي ة خ ا ل د ة وعندئذ تنقلب شفقته الى سرور دائم ويشاهد وراء جميع المخلوقات ا ل ج م ي ل ة ا ل م ع ر ض ة للفناء والزوال نقشا و إ ت ق ا ن ا وتجميلا و ت ز ي ي ن ا و إ ح س ا ن ا وتنويرا دائميا يشعره بجمال منزه وحسن مقدس حتى يرى ذلك الزوال والفناء نمطا لتزيد الحسن وتجديد ا ل ل ذ ة وتشهير ا ل ص ن ع ة مما يزيد لذته وشوقه و إ ع ج ا ب ه الباقي هو الباقي سعيد النورسي